طاس ميم تلك ايات الكتاب المبين لعل كباخع نفسك لا يكون مؤمنين ان شئنا ننزل عليهم مِنَ السَّمَاءِ آيَةٌ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَمَّا خَاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمَ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ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 وَيضِيقُ صَدْرِي وَلا يَنْطِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَيْهَا رَسُولًا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَخَافُوا أَنْ يَقْتُلُونِ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبْ بِآيَاتِنَا إِنَّ مَعَكُمْ مُسْتَمِعًا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 وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ مَعَبَّدَ تَبْنِيسْرَائِلِ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّقْنِتِينَ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 عقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لا جعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ قَالَ لِلْمَلَائِحِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ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 لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما السَّحَرَةُ السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الظالمون فألقى موسى وصعه فإذا يتلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى ومارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف لأوقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف و لأصلبنكم قالوا انو لا غير ان الى ربنا مرجعن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 فَآخُذُ جَنَّاتٍ مِنَ الْجَنَّاتِ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَٰلِكَ كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَاتَّبَعُوهُمْ فَلَمَّا تَرَا الْجَنَّارِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا مُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَنَهْدِي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 مَا أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ قالوا نعبد أصماما فنضل لها كفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ولا فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو إِلَّا رَبَّ رب العالمين الذي خلقني فهو والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مردت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي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 وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَلْيُؤَنصِرُونكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُبِّكُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ فَكُبِّكُوا فِيهَا وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَعَالَى اللَّهُ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِذْ نَسَوْكُمْ رَبَّ الْعَالَمِينَ وَمَا ضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ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 فَاتَّقُوا الله وَأَطِيعُونْ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَأَتَّبِعَكَ الْأَرْذَلُونَ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنْ حِسَابَهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّكَ لَوْ تَشْعُرُونَ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ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 فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعض الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 اَمَدَّكُمْ بِاَمْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنِّي يَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوا فأهلكناهم إن في ذلك لا يتوى وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضين وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله واطيعون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 ثَمَنَ الصَّادِقِينَ قَالْنَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَنَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُم عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَاعْتَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ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 وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُم رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ قَالَ إِنِّي لَعَمْرُكُمْ مِّنَ الْقَالِينَ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 فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذِرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرحيم كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ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 وَازِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّتَ الْأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَرِينَ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظَنَّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لَمَّا عَمِلُوا كَذَّبُوا فَاقَذَهُم مذَابُ يَمِ الظٍَُّهُ كََ ذَابَ يَو من عَظم إِ فيِي ذَلِكَ ل يَيتَ وَمَا كانََ كثَرُهُم مُؤِنين وَإِن رَبَّكَ لَهُ الععَزز الرَّحيِيم وَإِن نَهُلَتَ انزِلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ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 كذالك سَنَكْنَاهم فِي قُنُوبِ الْمُجْرِمين لا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيم فيأتيهِم بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرون فَيَقُولُونَ هَلْ نَحْنُ مُنظَرون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 وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِالشَّيَاطِينِ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنْ هُمْ عَنِ السمع لما فلا تدعوا مع الله إلى من آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصواك فقل إني بريء مما تعملون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 إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَالْتَصَرَّمُوا بَعْدَمَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَن يَنقَلِبُ